Alhamdulillah, de handen in de handen in de handen in de handen in wa handen in de handen in de handen wa de handen in de handen in de Wa in anna handen in de handen in de handen in de handen wa de handen in Muhammadin sallallahu in de handen وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله حينما تظهر أمارات الخلاف في البيت علامات الخلاف في البيت فليس الطلاق أو التهديد به هو العلاج وإنما يكمن العلاج في الصبر والتحمل والوعب والتوجيه وذلك يكون ببيان الخطأ ويكون بالتذكير بالحقوق ويكون بالتخويف من غضب الله عز وجل ومقته ويكون بالصبر على ما يصدر من المرأة من الأذى فإياك أخي المسلم إياك أن تتسرع فتندم إياك أن تتلفظ بكلمة الطلاق إياك أن تضرب إياك أن تلعن وهكذا فعندك نوح عليه السلام يصبر على زوجته وعلى كفرها وعلى ظلمها لمدة طويلة وكذلك لوط عليه الصلاه والسلام يصبر على كفر زوجته وأنت زوجتك ولله الحمد مسلمة موحدة لله عز وجل وكذلك المرأة المرأة كذلك تصبر على ما يصدر من الأخطاء من زوجها في حقها ولها أسوة حسنة في زوجة فرعون التي صبرت عليه وصبرت على عتوه وصبرت على طغيانه وقالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين وانت زوجك مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى فلتوطيد العلاقه الزوجيه لتوطيد ولتقويه العلاقه بين الزوجين واذهاب او ابعاد رياح التفكك والتشتت يجب على كل منهما أن يتمسك بعروة الإيمان أولاً وقبل كل شيء وأن يكون عوناً لصاحبه على طاعة الله عز وجل وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت في يقمرات تيت فإن أبت إن رفضت نضح في وجهها الماء رش عليها الماء رشا خفيفا رفيقا ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وعيقدت زوجها فصلى فإن ابى نضحت في وجهه الماء فالعلاقة الزوجية ليست علاقة دنيوية فحسب علاقة لا تهتم إلا بأمر الشهوة لا هي علاقة روحية كريمة تمتد إن كانت صالحة إلى الحياة الاخرويه كما قال الحق سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والعلاقة الزوجية الصحيحة تقوم على احترام متبادل احترام متبادل فليست المسألة مسألة استعبادية ليست المرأة عبدا عند الرجل وليس الرجل عبدا عند المرأة فعلى الرجل أن ينظر إلى زوجته على أنها انسانه ذات مشاعر عواطف أحاسيس روح وعقل وان يستشيرها في شؤونه ولا سيما اذا كانت هذه الامور او هذه الشؤون تتعلق بمساله البيت او بمساله الاولاد فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى شاورها في امر عام من امور المسلمين فكيف اذا كان امرا خاصا يتعلق بالبيت والاولاد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين على أم سلم مغضبا غضبانا فتقول له ما بالك فيقول صلى الله عليه وسلم أمرتهم بالحلق فلم يحلقوا أمرتم بشي حسن راسم أبغشي حسن وكان ذلك قد صدر من الصحابة رضوان الله عليهم في وقعة الحديبية لما منعتهم قريش من دخول مكة Laat het eerst de de kant van de kant van de kant van de de kant de على أم سلمة، فقالت له يا رسول الله ادع الحلاق واحلق رأسك جيب الحجم الحسن وحسن رأسك واخرج عليهم فإن رأوك تاسوا بك إن رأوك اقتفوا أثرك وعملوا بعملك فعمل صلى الله عليه وسلم بوصية امراه بوصية أم المؤمنين أم سلمة وفعلا كل الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حالقا رأسه تأثوا به وأخذوا يحلقون رؤوسهم فليست المرأة شيطانا كما يقول بعضهم بل سمعت من يقول خذ النصيحة من الشيطان ولا تأخذها من المرأة هذا ليس بصحيح المرأة إنسانة محترمة مصونة معصومه الدم وربما كانت بعض النساء ارجح عقلا من مئات الرجال السفهاء هذه الحقيقه والعلاقه الزوجيه الصحيحه ايها الاخوه والاخوات تقوم ايضا على شيء من المداعبه والملاعبه والمزاح والضحك والتسليه فليس المطلوب من الزوج أن يكون دائماً في حالة تأهب لا يضحك دائماً يتعامل بجدية لا يسمح لنفسه أن يداعب أبناءه أن يداعب زوجته لا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عائشة وهو خير الناس خير الرجال ينادي على عائشه ويقول لها يا عائش على سبيل المداعبه بل بلغ من تواضعه ومداعبته لها لعائشه رضي الله عنها انه سابقها سابق عائشه يوما في اول الزواج فسبقته ثم تسابق معها بعدما حملت اللحم اصبحت سمينه غليظه فسبقها صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول لها يا عائشة هذه بتلك مرة الأخرى تنالغلبتيني أنا دبغلبتك هذه بتلك يقول صلى الله عليه وسلم وذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم تدافع مع عائشة أثناء خروجهما من الباب هو يدفع وهي تدفع على سبيل المداعبه وعلى سبيل الترخيم هكذا كان صلى الله عليه وسلم ورآها ترغب في النظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد وهذا في الصحيح وهم يلعبون في المسجد فمكنها من ذلك صلى الله عليه وسلم وسترها وقف أمامها فوضعت هي ذقنها على كتفه وأخذت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد فإذا كان الزوج بهذا الشكل أيها الأحبة إذا كان الزوج بهذه الأخلاق ازدادت المرأة حبا له حقيقة ازدادت حبا له وتوددت إليه أكثر وصار في سعادة لا مثيل له أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ولتوطيد العلاقة بين الزوجين يجب على كل واحد منهما أن لا يخرج أسرار البيت إلى الخارج فالبيت له أسرار ولهم مشكلات وقد تخبر المرأة بشيء من هذه الأخبار أو هذه الأسرار لبعض أهلها أو صديقاتها فتنتشر قصتهما أو خبرهما في بيوت الناس هذا لا يجوز شرعا إلا أن يصل الأمر لحد لا يطاق فهنا يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها جيب واحد من قبل المراه وواحد من قبل الرجل ويدلسوه ويتناقشوا ويتحاوروا ويشوفوا لك اي شيء حل كما اخبر الله عز وجل ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واقول ايضا للمراه عليها وهذه نقطه موجهه الى المراه عليها أن تستقل بشخصيتها أن تستقل برأيها لأن ذلك يكسبها ثقة زوجها لا تسمح مثلا لأفراد عائلتها أن يتدخلوا في شؤونها الخاصة بشكل دائم أن يتدخلوا في شؤونها مع زوجها لا تسمح بهذا الأمر ولا تعتمد في كل صغيرة وكبيرة على أمها وعلى أبيها وعلى إخوانها لا على المرأة أن تعمل هي بنفسها من أجل حل مشكلاتها مع زوجها أما ترجع في كل مسألة إلى أبيها أو إلى أخيها فإنها بذلك تسيء إلى نفسها وتسيء إلى زوجها وتعمل على تخريب بيتها يقينا، فالمرأة إذا كانت هناك مشكلة تعمل على حلها في بيتها مع زوجها فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال بيوتنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوال أبنائنا وبناتنا اللهم أصلح أحوال أزواجنا اللهم أصلح أحوال بيوت المسلمين اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران، اللهم يسرنا لليسر، وجنبنا العسر، واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم اجعلنا من السابقين في الخيرات، الهاربين من المنكرات، اللهم أعذنا من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم احمل المسلمين الحفات وأطعم المسلمين الجياع واكس المسلمين العرات في كل العالمين اللهم اكس المسلمين العرات وانصر المجاهدين في كل مكان وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوم إلى سلاةكم الله